Bismillahirrahmanirrahim Al-Qar'iha Ma Al-Qar'iha Ma Al-Qar'iha Ma Al-Qar'iha Ma Al-Qar'iha Yawm Yatoonun Nasa Cal-Farash Al-Mabithoon Wa Ta-Koonu Al-Gibadu Al-Mabithoon 119. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية 110. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية 111. وما أدراك ما هيه نار حانية